لا إله إلا الله. سو سو. الله أكبر.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 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرו له بالقول كجهل بعضكم لبعض ولا تجهرو له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أخو رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا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 فك الله اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله علي حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما اِمْرَأَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله لعلكم ترحمون الله اكبر الله الله ربنا ولك الحمد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 يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير الله سمع الله لمن حمده ربنا <تصفيق> الله Allah. Allah.